واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا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 تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إ ذ جاءوا كل ش ي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 لا لكم مقام ف ر ج ع و ا و ي س ت أ ذ ن فريق منهم النبي يقولون إ ن بيوتنا عوره وماهي بعوره إ ن يريدون إ ل ا فرارا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 من أ ه ل الكتاب من صياصيه م وقذف, وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و ت أ س ر و ن فريقا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 دار الآخرة ف إ ن ا ل ل ه أ س ي ل ل ع ظ ي م الاسلاميه ن ب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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم مغفره و أ ج ر ا عظيما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 ا ب د و ا شيئا أ و تخفوه ف إ ن الله كان بكل شيء عليما لا عليهن ولا جناح آبائهن أبنائهن ولا إخوانهن في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 واتقينا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ ذ ه م موسى فدراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ا يَا أيها الَّذِينَ ن آ م و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 فابين ن ة على السماوات والأرض ل ا و ج ا ل ف أ ب ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا